124-قفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 125-قد كان لكم آية في فئتين التقتا 126-فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 127-وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 128-والله يؤيد بنصره من يشاء 148- إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 149- زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك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 أُلائكَ الذيينَ حبِطَت أَعمالهُم فيِي الدُّنْيا والالآاقِ حبِقَتْ أَعمالُهُم فِي الدّنيا والالآاقَِةِ وَمالَهُم وما مِن الن صِرين ألَ تَرَرائِلَ الذيينَ أوت نَصبًا مِنكتاب يُ دعوونَ إلى كتاب اللَّهِ لَحمَ بَم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 وُوفِيَتْ كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ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 قُلْإِنكُ تُم تحبّونَ اللهَّه فَتَّبِعون يحببَكُم الله فَتَّبِون يُحبِبَكُم الله وَيَغْفِ لَكمْ ذُنوبَكُم واللَّهُ غَقور الرَّحِيم قُلْأَطير اللهه وَروَّسون قُل الأطيع الللههَا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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بِمَا وضعت وليس الزكر كالأنثى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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مغيا ما لنا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 وَمَا كُ تَ لديهِمْ إذ يُقُونَ أَقُلَامَهُمأَّهُم يَأقُلُ مَرِييم وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يَخْكَسمونون إذ قالَالَةِمَلائِكَةُ ي مَريَمُ إِ اللَّه يُبَشِّرُك بِكَلمَةٍ مِن إِ اللَّهَا يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنه اسمُْهُ الْمَسِيحُ عِسَابُ مَرِييَم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 امنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 ثُمَّ نَبَتَتْهُ الْفَنَجَ عَلَّنَتْ اللعنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما حنيف مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين امنوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولىك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينفر اليهم يوم القيامه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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَبْغُونَهُ عِوَجًا يَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ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 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ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 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى 121-وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 122-ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس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 بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله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 124-إن <تصفيق> الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125-مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 143- كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت مِنْ من أفواههم تُخْفِي تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن ا انتم تعطلون ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ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 126- ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 127- ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم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 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا 129-ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 117- قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 119- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول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 صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أراكم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 إِذْ تَسَاءَلُونَ وَلَا تَسْأَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا 129-ثم أنزل عليكم من بعد الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَا هَا فَإِنَّ لَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَذَّةٍ وَلَعِبًا وَأَنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الذين تولوا منكم يوم التقى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى الله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 126- <تصفيق> أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عننا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 وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلهَّهِ مُلْقُ السَّماواتِ وَْأَرْرضِ وَلهَّ عَلَ كُلّ شَيئ قَدِي إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَْرضِ وَقتِلَ فيِي الليْلِ وَنَّهَ لِلَ آيات لِعُولِأَلبَاد الذينَ يَذكُرونَ اللهَّه قامَو وَقُعودَو وَعَلَ جُُودِهِ وَيتَفَكرَّرونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَأرض ربنا ربنا ما خللَت هذا بطًا سبحانك فقن عذاب الن.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 لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا اكفرن عنهم سيئاتهم وَلا أُدخِ النَّهُم جََّّات تَجر مِن تحه الأنهاب تووابًَا مِ عدِ اللههِ وَلهُ وَدَهُ حُسْنُ التَّوَاب لا يقر وَكَ تَقلُبُ الذيينَ كَفَ في الباد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللَّهَ واتقوا الله لعلكم